ولا دولا لشيء Where have you? What? What? What Peace be vai Go, go, go. تون كما فعلن أول مرة بل زعم أن لن يجعل لكم موعداً ووضع كتاب فترى المجرمين مشتتين مما فيه ويقولون يا وَيَذَنَّ مَلِهَا هَالْكِتَابِ لَا يُوَاضِرْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا تَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ What it